والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم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 والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت من المال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 وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيه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 فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم قالوا بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أن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 من آمن ومنهم من كفروا ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد